يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ انْ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ فَأَخَذَتْهَا أَخْذَةَ عَذَابٍ بِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤْذِقَنَا وَأَذَاقَ الرَّحْمَنُ قُلِ بَئْسَ الجُوعُ وَالخَوْفُ بِمَا كُنَّا نَصْنَعُ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْكُمْ فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ وَمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ إِنَّ اللَّهَ أَعْظَمُ رَحِيمٍ وَلَا تَقُولُوا لِمَا انصيفوا السان تقوم الكذب هذا حنال وهذا حرام لتفتر على الله الكذب ان الذين ي تَرَوْنَ عَلَى اللهِ الكذبا لا يُفْلِحون مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وعلى الذين هذوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم